إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لن تفسد في الأرض مرتين ولا داع لوعل وكبرة فإذا جاء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 وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ مَشَارًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا أَسَآبَ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا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 الذين لا يؤمنون بالآخرة أعدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعل مخرونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عمقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقى منشورا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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعير مشكورا كلا نمد هؤلاء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 ذك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلهما فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِي وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهم جناح ذل من الرحمات وقل رب رحمهما كما رب يادي صغيرة ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن كانوا للأوابين غفورا وآتِ ذا القبّاحَهُ والمسكينَ وَجْنَ السَّبيلِ وَلَا تُبَلِّذْ تَبْذِيرَ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إخوان الشيطانِ وَكَانَ الشيطانُ بِرَبِّهِ كَفُوراً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 وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِي وَلِجِيْسُ لُطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَصْرُورًا وَلَا تَقْرَبُ مَعَ الْيَتِيمِ إلَّا بِالْلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا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 نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجواه إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضرموا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ألكونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيلغرون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتغنون إن بثم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن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 رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكون وها قبل يوم القيامه او عذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطور وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون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 أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملاء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 عباد ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتمتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَسَكُمُ الْضَّرْرُ فِي الْبَحْرِ مَا لَمَن تَدْعُونَ إلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إلَى الْبَرِّ أَعْرَبْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا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 ادَم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ يَدْعُو كُلُّ نَفْسٍ بِإِمَامِهَا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 صُنَّتَ مَن قَدْ أَوْصَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ الْقُرْآنَ فَجْرٍ كَانَ مَشْهُودًا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 بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُغْلِل فَلَن تَجِدَ لَهُ أُولِيَاءَ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآلهم ابعوثون خلق جديدة. أَوَلَمْ يَرَو respectively أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجنالا ريب فيه. فَأَبَرَّعَ لِمُوَنَ إلَّا كُفُوراً وَلَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَأْمَسَكْتُمْ خَشِيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ خَطُوراً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 قال لقد علمت ما أنزل هألاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون متبورا فرادا يستفزهم من الأرض فأغرقناه وَمَمْعَهُ جَمِيعَهُ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إسْرَائِلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ أَوَاعِدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثور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 ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل الله أو ادعوا الرحمان